انت اكثر شخص احبه وانت اكثر من جرحني ليه باخذ حبي لابا ليه بفهم ما تحبني شخص احبه وانت اكثر من جرحني ليه, ليه انا من تجرح القلب وتعذبه قلبك القاسي ضربني انا بنعطاك قلبه وغيرك انت ما يهمني تجرح القلب وتعذبه قلبك القاسي احلى شي شفته وغل شي انا ملكته يا حبيبي ليه ضباك جرحي والله ما هو كده انت احلى شي شفته وغل شي انا ملكته يا حبيبي ليه ضباك جرحي والله ما هو كده مثلي ما تلقى وتأكل صار في حكم المؤكد M'u teixubi w'almèixar d'amoraini li'ke yokeet Metli ma t'alguotake Sara fi'hi hakemi el m'ukeet M'u